بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثق فأذر وربك فكبر.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 فقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم دبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحور يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصله صفر سأصله صفر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 كلا والقمر والليل إذ أدبر والصباح ذا أسفر إنها لأحد الكبر إنها لأحد الكبر نذير للبشر لمن شاء منكم أي يتقدم أو يتأخر. كل نفس كما كسبت رهينا إلا أصحاب اليمين في جنة يتسألون عن المجرمين ما سلككم في سقف ما سلككم في سقف مَلِين وَلَم نَكُن طَعْمُ الْمِسْكِين وَكُنَّا مع مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّين حَتَّى أَتَانَا الْيَقِين فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صففا منشرة كلا بل لا يخافون كلا تذكّره فمن شاء ذكره وما يذكرون إِنَّهُمْ